يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها. يَعْلَمُ مَا يُلْجُ فِي بَطْنٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا يَعْلَمُ ما يُلْجُ فِي بَطْنٍ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنزِلُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا يعلم ما يلد في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعوج فيها وهو الرحيم الغفور وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتي الساعة الساعه وقال الذين كفروا لا تأتي الساعه البلا ورب لتأتينكم لتأتينكم البلا ورب لتأتينكم البلي ورب لتأتينكم لتأتينكم عالم الغيب عالم الغيب علام الغيب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 لا يعزب عنهم مفقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا, إلا في كتاب النبي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 إلا في كتاب مبين ليجزي الذين آمنوا وعمروا الصالحات ليجزي الذين آمنوا ليجزي الذين آمنوا وعمروا الصالحات هؤلاء لك لهم مغفرة ورزق كريم لهم مغفرة ورزق كريم أولئك لهم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم مغفرة ورزق كريم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذاب بالذِّي جزء أليم لهم عذابٌ من جزء أليم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذابٌ من جزء أليم لهم عذابٌ من جزء أليم والذين سعوا في آياتنا معجزين أولئك لهم عذابٌ من جزء أليم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 Minn rjizin alim Wallذien s'a'u fi آyatina muajajizin Wallذien s'a'u fi آyatina muajajizin Aulai kellehumma'avun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 واهدي الى صراط العزيز الحميد ويرى الذين اوتوا العلم الذي انزل اليك من ربك هو الحق ويهدي الى صراط العزيز الحميد الى صراط العزيز الحميد ويرى الذين اوتوا العلم وَيَرَى الَّذِينَ يَبُوثُ الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ وَيَهْدِي وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ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 هل ندلكم على رجل ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد هل ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروا هل ندلكم على رجلي يُنَبِّئُكُمُ إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد ينبئكم إذا مزقتموا كل ممزق إنكم لفي خلق جديد وقال الذين كفروها ندلكم على رجلي ينبئكم إذا مزقتم كل ممزق إنكم لفي خلق جديد افترا على الله كذبا ان به جنة افترا على الله كذبا ان به جنة افتري على الله كذبا ان به جنة جننه افتري على الله كذبا ان به جنة, جنه. أفتري على الله كذباً أم به جنة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد. بل لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال بل الذين لا يؤمنون بالآخرة. بل الذين لا يؤمنون بالآخرة في العذاب والضلال البعيد بل الذين لا يؤمنون بالاخره في العذاب والضلال البعيد افلم يروا الى ما بين وما خلفهم من السماء والارض, من السماء والأرض أَفَلَمْ يَرَو إى مَا بَيْنَ أيديهمم وما, خلفه أيديهم وما خَلْفَهُم مِ السَّماءِ وَالأَوْ فَلَ يَرَو إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء وال earth وال earth إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقق عليهم كسف من السماء من السماء أو نسقق عليهم كسف من السماء أو نسقظ عليهم كسفا من السماء إن شئت نخسف بهم الأرض أو نسقظ عليهم كسفا من السماء إن شئت نخسف بهم الأرض أو نسقظ عليهم كسفا من السماء أو نسقط عليهم كسفا من السماء إن شاء نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفا من السماء إي شاء يخسف بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إِيَشَّ يَقْصِفْ بِهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ أَوْ يُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ يَقْصِفْ بِهُمُ الْأَرْضَ أَوْ يُسْقِطْ عَلَيْهِمْ كِسْفًا مِنَ السَّمَاءِ إن يشأ يخسب بهم الأرض أو يسقط عليهم كسفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب لآية لكل عبد منيب لآية لكل عبد منيب وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا وَلَقَدْ آتَيْنَا داود مِنَّا فَضْلًا يا جبال أؤب معه والضيئ وألنا له الحديد أن يعمل وقدر في الصد وعمل صالحة أن يعمل سابقات في الصد وعمل صالحة إني بما تعملون بسيط وليس سليمان الريح غدغها شهر ورواحها رواحها شه وليس سليمان الريح شهر و رواحها شه وليس سليمان الريح شهر و رواحها الرياح شهر وأسلنا له عين القط ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه من يعمل بين يديه باذن ربه ومن الجن من يعمل بين يديه باذن ربه ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم وعن امرنا نذقه من عذاب السعير نذقه من عذاب السعير ومن يزغ منهم عن امرنا نذقه من عذاب أمرنا نذقه من عذاب السعير يعملون لَهُ مَا يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات وجفان كالجواب وقدور الراسيات يعملون له ما يشاء من حارب وتماثيل وجفان كالجواب وحضور الضواسيات وجفان كالجواب يعمل آل داود يعمل آل داود يعمل آل داود آل داود آل داود وقليل من عبادي الشكور وقليل من عباد الشكور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 ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساتة, من ساته من سأته من سأته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساتة دابة الأرض تأكل من سهته دابة الأرض تأكل من سهته فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته من سأته تأكل من ساته ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من ساته فلما خر بينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين فَلَمَّا خَرَّتْ بُيِنَةُ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ فِي مَسَاكِنِهِمْ آيَةٌ آية آية لقد كان لسبأ في مسكنهم, في مسكنهم آية في مسكنهم آية في مسكنهم آية آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية في مساكنهم آية لقد كان لسبأ في مساكنهم آية جنتان عينين وشمال جنتان عينين وشمال كلهم الرزق ربك وشكروا له كلهم الرزق ربك وشكروا له بلدة طيبة ورب غفور بلدته طيبة ورب غفور فاعرضوا فاغسلنا عليهم سيل العرم فاعرضوا فاغسلنا عليهم سيل العلم فارسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ثواتي أقول خمط وأثل وشيء من سدر قليل وشيء من سدر قليل ثواتي أقول خمط وأثل وشيء من سدر قليل. ذوات يكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل وشيء من سدر قليل ذوات يأكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثم وشيء من سدر قليل ذواتي أكل خمط وأثم وشيء من سدر قليل ذلك جزناهم بما كفرو ذلك جزى بما كفرو وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور وهل يجازى إلا الكفور وَهَلْ نُجَازِي إلَّا الْكَافِرُ وَهَلْ نُجَازِي إلَّا الْكَافِرُ وَهَنْ نُجَازِي إلَّا الْكَافِرُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قرى ظَاهِرَةً وقدرنا فِيهَا السير قرؤوا ظاهرته وَقَدْ أَرْنَا فِيهَا السَّيِّدُ قُرَأُ ظَاهِرَتَهُ وَقَدْ أَرْنَا فِيهَا السَّيِّدُ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرْرِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا قرى ظاهرة وقدرنا فِيهَا السير. وجعلنا بينه وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرته وقذفنا فيها السير سير فيها ليليا وأيام, نامنين. وأيام نامنين. آمنين. آمنين وأيام آمنين وأيام آمنين فقالوا ربنا بعيد بين أسفالنا فقالوا ربنا بعيد بين أسفالنا فقالوا ربنا بعيد بين أسفالنا وظلم أنفسهم فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل مزق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 إن في ذلك لآيات لكل صابر شكور لكل صابر شكور لكل صابر شكور إن في ذلك لآيات لآيات لكل صابر شكور ولقد صدق عليهم إبليس ظن ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولقد صدق عليهم إبليس ظنه ولا صدق عليهم ابليس ظنه ولا صدق عليهم صدق عليهم ظنه وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيسُ ظَنَّهُ وَلَقَدْ صَدَقَ إِلَّا فَرِيقًا مِنَ المؤمنين مِنَ الْمُؤْمِنِينَ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 إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة من من هو منها في شك وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطَانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ منها في مِنْهَا إلا شَكٍّ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْهَا فِي شَكٍّ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هو مِنْهَا في شَكٍّ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 انحرفوا قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذره في السماوات ولا في الارض ولا في الارض ولا في, الأرض ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له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 حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قَالَ ربكم؟ حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟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 قُل مَن يُغْذِقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ قُلِ مَن يُغْذِقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل مَن يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ قُل مَن يُغْذِقُكُم وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَإِنَّ أَوْ إِيَّاكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ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 ما أجرنا ولا نسأل عما تعملون قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم وهو الفتاح العليم قل أروني الذين الحق به شركاء كلا قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا قل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 للنيس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر النيس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون للنيس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كفت الناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون بشروا ولذروا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متي هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون لا تستأخرون عنه ساعة ولا تستقدمون لا, ولا لا, تستاخرون ولا لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون. لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه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 لولا أنتم لكنا مؤمنين. موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. ولو ترأتى الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لو أنتم لكنا ممنين. ولو تريذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفون الذين استكبروا يقول الذين استضعفون الذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين مؤمنين ولو تريئذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين ولو تريئذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يُرجِعُ بعضُهم إلى بعضٍ القولَ يقولُ الذين استُضْعِفُوا للذين استَكْبَرُوا لَوْلاَ أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ يُرجِعُ بعضُهم إلى بعضٍ القولَ يقولُ الذين استُضْعِفُوا للذين استكبروا لَوْلاَ أَنْتُمْ قال الذين استكبروا للذين استضيفوا ان نحن صددناكم عن الهدى بعد اذ بعد اذ جاءكم ان نحن صدناكم عن الهدى بعد اذ جاءكم قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم جاءكم إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم جاءكم أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم قال الذين استكبروا للذين استطعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم عن الهدى بعد إذ جاءكم أنحن صددناكم عن الهدي بعد إذ جيهكم جيهكم بل كنتم مجرمين بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل الليل والنهار إذ تأمروننا إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا، بل مكرو الليل والنهار. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. تَتَآمُرُونَ مَنَاءَ أن نَكفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندادا بَلِ الْمَكْرُ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ اتَّآمُرُونَ مَنَاءَ أن نكفر بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ أَندادا بل مكرو الليل والنهير إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. بل الليل والنهير إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. اتأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. اتأمرنا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا. وأسفن ندامة لما رأوا العذاب. وجعلنا الأولال في أعنف الذين كفروا. وَجَعَلْنَا الأَغْلَالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لَغَالًا فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا وجعلنا هل يجزون الا ما كانوا يعملون وما ارسلنا في قريه من نذير الا قال مترفوها الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون الا قال مترفوها ان بما ارسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون إنا بما أرسلتم به كافرون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 في قرية من نذير إلا قال مترفوها إن بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا في قرية من نذير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 قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون يَبْسُ الْرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُلِ اَنَّ رَبِّيَ يَبْسُ الْرِزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقُدرُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ قُل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفا إلا, إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ فَأُولَئِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الضُّعْفِ بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرَفَاتِ آمِنُونَ زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفاء إلا من آمن إلا من آمن وعمل صالحا فاولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أموالكم بالتي تقربكم عند رز ال فاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون زلفاء إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضع في بما عملوا وهم في الغرفات آمنون زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضع في بما عملوا لهم جزاء الضع في بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عند نازل فائلا من آمن وعمل صالحا فؤلاء فؤلاء كلهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أموالكم بالتي تقربكم عند نازل الفاء إلا منامًا إلا منامًا وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون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 زلفا إلا منا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضيع فيما عملوا وهم وهم في الغرفات آمنون إلا منا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضيع بما عملوا فأولئك لهم جزاء الضيع فيما عملوا وهم في الغرفات آمنون زلفي إلا من آمن وعمل صالحا فأولائك لهم جزاء الضف بما عملوا وهم وهم في الغُرف آمنون إلا من آمن وعمل صالحا أولئك لهم جزاء الظعن في بما عملوا وهم وهم في الغرفه آمنون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محضرون والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في معجزين أولئك في العذاب محبرون معجزين أولئك في العذاب محبرون والذين يسعون في آياتنا معجزين أولئك في العذاب محبرون والذين يسعون في آياتنا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 قل إن ربي يبسق الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له لمن يشاء من عباده ويقدر له قل إِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنْفَقْتُ مِن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه فهو يخلفه أنفقتم من شيء فهو يخلفه وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه من شيء فهو يخلفه من شيء إن فهو يخلفه وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين وهو خير الرازقين ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أن هؤلاء إياهم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون، أهؤلاء إياهم كانوا يعبدون، ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياهم أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. ويوم نحشرهم جميعاً ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون. أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَاتِ كَانُوا يَعْبُدُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَاتِ كَانُوا يَعْبُدُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِيَاتِ كَانُوا يَعْبُدُونَ قالوا سبحانك انت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن اكثرهم بهم مؤمنون مؤمنون اكثرهم بهم مؤمنون مؤمنون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 النار التي كنتم بها تكذبون ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النير التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفعا ولا ضرا ونقول للذين ظلموا ذوقوا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون فاليوم لا يملك بعضكم لبعض نفع ولا ضر ونقول للذين ظلموا ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون وَإِذَا تُتَّلَعَ عليهم الآياتُ نَبْجِنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ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 وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا بَعْنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ أَبَاءُكُمْ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمُ ثنا بينات قالوا ما غذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد ان يصدكم عما كان يعبد اباكم وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بِجِنَاتِهُمْ قَالُوا مَا هَذَا إلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَنْ يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءُكُمْ وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمُ آيَاتُنَا وَإِذَا تُتَلَّعَ عَلَيْهِمُ بينات قالوا ما هذا إلا رجل يريد أن يصدكم يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباؤكم آباؤكم وَإِذَا تُتلى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالُوا مَا هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أَن يَصُدَّكُمْ عَمَّا كَانَ يَعْبُدُ آبَاءَكُمْ آبَاءَكُمْ قَالُوا مَا هَذَا إلا رجل يريد أن يصدكم عما كان يعبد آباهكم, آباهكم وإذا تتلي عليهم آياتنا بينات قالوا ما هذا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 وقالوا ما هذا الا اسم مفترى مفترى وقالوا ما هذا الا اسم مفترى مفترى وقالوا ما هذا إلا مفترى, مفتري وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إن هذا إلا سحر مبين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 لما جئهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لم ما جئهم إن هذا إلا سحر مبين وقال الذين كفروا للحق لم ما إن هذا إلا سحر مبين وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها وما آتيناهم من كتب يدرسونها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 وما أتيناهم من كتب يدرسونها وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي وما أرسلنا إليهم قبلك من نبي وما أرسلنا إليهم قبلك من نذير وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ آتَيْنَاهُمْ آتَيْنَاهُمْ, آتيناهم وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ وَمَا بَلَغُوهُ مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرِ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ, فكيف كان نكير قُلْ إِنَّمَا أَعِذُكُمْ بِوَاحِدَةٍ ärgötkö muu? Vaihde? Qul, inna ärgötkö muu? Vaihde? Vaihde? Ärgötkö Qul, إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا ثم أن تقوموا لله مثنا وفرادا ثم تتفكروا أن تقوموا لله مثني وفرادي ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة من جنه ما بصاحبكم من جنة إنه إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد نذير لكم بين يدي عذاب شديد ان هو الا نذير لكم بين يدي عذاب شديد قل ما سالتكم من اجر فهو لكم فهو لكم قل ما سالتكم من اجر فهو لكم قل ما سالتكم من اجر فهو لكم قل ما سالتموه من اجر فهو لكم فهو لكم ان على الله ان اجري الا على الله ان اجري الا على الله ان اجري الا على الله إن إن أجري إلا على الله إن أجري إلا على الله وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علَّام الغيوب قل إن ربي يقذف بالحق علام الغيوب قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلِ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الباطل وَمَا يُعِيدُ قُلِ الْحَقُّ وَمَا يَبْدُو الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ قُلْ إِنْ ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلَى نَفْسِي قُلْ فَإِنَّمَا عَلَى قل فَإِنَّمَا عَلَى قل إن بللت فإنما أضل على نفسي قل إن بللت فإنما أضل على نفسي وإني هديت فبما يوحى إلي ربي فبما يوحي إلي ربي فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب ولو ترى إذ فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو ترى إذ فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو تري إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو تري إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو فلا فوت وأخذوا من مكان قريب ولو تري إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب وقالوا آمنا به وقالوا آمنا به وقالوا آمنا به آمنا به آمن به وأن له متناوش من مكان بعيد وأن له متناوش من مكان بعيد وأن له متناوش من مكان بعيد. وَأَنَّ لَهُ مُتَنَاءُشٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَأَنِّي لَهُ مُتَنَاءُشٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَأَنِّي لَهُ مُتَنَاءُشٍ مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِن قَبْلُ ويقضفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشيائهم من قبل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 ولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع مريب الحمد لله فاطر السماوات ولد جاعل الملائكة رسلا لادنحة مثله وثلاث ورباع مثله وثلاث ورباع الحمد لله فاقر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أulia جنحة مثلما وثلاثة ورباع أulia جنحة مثلما وثلاثة ورباع مثلما وثلاثة ورباع إنهم كانوا في شك مريب الحمد لله فاطر السماوات ولاضجاع الملائكه رسلا لي اجرحه مثنى مثنى وثلاث ورباع الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا اولى اجنحه, أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع اولى اجنحه مثنى وثلاث ورباع مثنى وثلاث ورباع اولى اجنحه وثلاث ورباع الحمد لله فاقل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة رسلا أولي أجنحة مثني وثلاث ورباع إنهم كانوا في شك مريب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله فاقل السماوات والأرض الحمد لله فاقل السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنا وثلاث ورباع رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث وارباع